وِزْنًا لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ حَرِزًا لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَأُرِنَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ انصُرُونا <تصفيق> واتقوا الله الذي إليه ترجعون واتقوا الله الذي إليه ترجعون